27 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى مسلم في كتاب البر من حديث النواس بن سمعان قال صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطرع عليه الناس وعن بصع ابن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما مموضع حصل كده مرة دخل عليه شابين فواحد فالنبي قال لهم ايه ان اردتما ان اخبركما بما جئتما تسألاني عنه اخبرتكما عايزين اقول لكم انتوا بي انتوا ايه ولت قول انتوا قالوا بل قل قال جئتما تسألاني وبدأ يتكلم بقى يقول لهم انتوا جئتوا تسألوا عن سواب الحج اللي يعمل كده يحصلوا ايه, يحصل ايه قالوا بأبي انت وامي يا رسول الله والله ما عن غير هذا ما فيش عن هو ده بالضبط اللي احنا جئنا نسألك عنه فهنا قال لهم ايه قالوا له جئت تسأل عن البر فقال نعم فقال استفتي قلبك البر مطمئنت اليه مطمئنت إليه واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك وإن أفتاك الناس وأفتوك قال الإمام النوي هذا حديث حسن رويناه في مسندي الإمام الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن هذا الحديث حديث العظيم في بيان البر والإثم يعني ايه بر؟ يعني ايه طاع ويعني ايه معصية ان احنا هنقف في مشكلة هو الحلال بين والحرام بين بس والمشتبهات قال التقشبهات طب هو ده بر ولا ده مش بر طب في شيخ بيقول وغيره بيعمل هو ده الحديث بقى اللي بيجاوب على المشكلة دي هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال البر ما معنى كلمة البر؟ اسم جامع للخير وكل فعل مرضي كلمة البر معنى ايه الخير وقالوا الطاعة حسن الخلق تعرف الأخلاق الحسنة تخلق التأدب بآداب الله التي شرعها لعباده من امتثال الأوامر وكتنى بالنواة الاسم الذنب ما حاك في الصدر تردد في النفس والطرب هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق البر حسن الخلق يعني البر حسن الخلق يعني هو البر الطاعة كلها بس حسن خلق زي الحج عرفة زي الندم توبة البر حسن الخلق اعظم حاجة في البر اعظم حاجة في الخير اعظم طاعة اعظم قربة ان تحسن اخلاقك عشان كده قلنا ايه قلنا الدين لما علماء التربية قالوا التسكية تتحقق ازاي قالوا تخلي وتحلي وبعد كده تحقق يعني ايه تحقق يعني ايه اللي يدللي ان حضرتك مؤمن او ايه اللي يدللي يدلليك ويوضح لك انت بجد على الصراط ولا لأ ايه اخلاقك عشان كده الناس فهموا معنى ده ولما الناس بتتكلم فيه نقول لهم احسنتم صح حتى ولو شتموا دول ودول ودول يقولوا يا ابني لا لازم دينك يبان عليك هينفعش هينفعش بتصلي وما تنهكش عن الفحشاء والمنكر هينفعش يا ابني تكون سمعت الدروس علم ولسه بتكذب هينفعش يا ابني ان انت تبقى كذا ولسه برضه عصبي ونرفز وتتكلم بسلوب الدين ده عمل فيك ايه هو ده التحقق اللي المقاسة الشديد الناس غيب تماما عنه فلما اهتم الناس بالظاهر وقعوا في قضايا الباطن ولما ناس اتدعت الباطن ثبت الظاهر واللي اتنين مطلوبين ادخلوا في السلم كافة عايز نقرأ الايات دي كده مع بعض بعد ما ربنا خلص الكلام على الحج قال ايه ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرص والناس والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولا بئس المهاد اقص مش بالظاهر ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد بعضيها رح قال يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة العملية لا بالكلام ولا العملية بالباطن بس اللي هو ايه انا بحب ربنا وجوه ابيض زي البفتة البيضة كل سنة انت طيب ايه الدليل الظاهر بيأثر في الباطن والباطن بيأثر في الظاهر لي الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بيسوي الصفوف تسويت الصفوف ده ظاهر ولا باطن ظاهر قال لهم ايه صفوفكم او لا يخالفن الله بين قلوبكم يبقى الظاهر ده بياثر في الباطن والباطن لازم يبقى ليه أثر صدقه التصديق الايمان وصدقه العمل فين تنهى عن الفحشاء والمنكر فين لما اتكلم عن الظاهر قال ايه مثلا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام الصيام ده ظاهر ولا باطن ظاهر ان انا انا صايم مش هعمل كذا وكذا والناس كلها صايمة وهتفطر على المغرب كنا احنا صايمين قال لهم ايه بقى قال لهم الظاهر ده لازم يسيب أثر كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون والتقوى دي فين التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى, ها هنا, التقوى ها هنا يبقى الظاهر لازم يجيب باطل والباطل لازم يجيب ظاهر وده هنا اللي النبي حطه معيار صلى الله عليه وسلم قال البر حصن الخلق يبقى يا جماعه محتاجين دروس ودروس علم في المساجد وفي كل مكان وانت مع اهلك مع مراتك ومع اولادك عايزين نبتدي صح من الاخلاق الاخلاق اللي هي ايه دلوقتي احنا عندنا في زمان مع بعض الثورة التمرد فيش حاجة اسمها توقير الكبير ما فيش حاجة اسمها رحمة الصغير ما فيش حاجة اسمها تعظيم قدر من هو له فضل عليها كله متمرد وكله ثائر وانا قلت ثائر حائر ثائر لكن حائر انك في عارفت كده كفين انك لخبطت الدنيا كلها فهمت انه هو انه التمرد ده جاب نتائج في جانب سياسي فرح تمطبقه حتى اجتماعيا فللأسف الشديد ضياع انما احنا عايزين ايه ثورة اخلاق حقيقية نفتري بقى فح يبقى ايه في اداب ما بين العالم والمتعلم ما بين الاب وابنه ما بين الناس بعضهم البعض في اداب ما بين الاقران اللي في سن بعض في اداب الشرع وضعها منها ايه قالك تعامل الناس كده الاصغر منك قل اذنبت قبله فارحمه والاكبر منك تقول صدقني الى الله فهو افضل واللي زيك تقول انا من زنوبي على يقين ومن زنوب الناس على شك مين بيعمل كده بقى الاصغر مني انا عملت زنوب قبليه فما تبطب عليه الاكبر مني ده سبقني ربنا ده قبليه هجرة ده قبليه دين ده قبليه التزام اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان تبقوا اللي أدي اللي زي أنا زنوبي عارفها وحافظها 24 ساعة لكن زنوبه هو أنا ما عرفش عنها يمكن عنده بس لقطة شفتها يكون بيغي أحسن مني عند ربنا مليون مرة يا سلام لو المعاني دي تبقى في موجودة أخلاق الأخلاق ليها أسس يعني في أصول للأ... للأخلاق أعظمها الكرم الكرم أعظم الأخلاق السخاء مش الكرم بس الفلوس اللي هو الواحد اللي عايز ايه يجود على الناس نفسك تخدم فلان ونفسك تعمل تقف معاه وجدع وابن بلد وشهم وبفضل الله عز وجل